جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين هل يلقى السلام على من ياكل الطعام وكيف يرد السلام يلقى على من, على من ياكل الطعام والعباره المشهوره هي من كلام العوان لا سلام بحضرتي طعام الذي ال ال ال ال ال على الطعام أو هو مثل الجالس سواء يسلم عليه ويرد السلام وإذا كان بفمه طعام لا يتمكن من الرد لا بأس أن يؤخر السلام إلى أن ينتهي الطعام الذي بفمه ويرد يا حتى ينتهي الطعام الذي بفمه ويرد السلام نعم وهل يلقى السلام على قارئ القرآن وكيف يرد بالإشارة أم ينطق قارئ القرآن أيضا يلقى عليه السلام وهذه حصل فيها قصة أيضا طريفة بعض الشيء وصدر فيها فتوى للجنة الدائمه وهي أنه كان مرة في مسجد رجل يقرأ القرآن فمر به شخص وسلم عليه ومد يده ليسلم ليصافح وهذا كان يقرأ القران فهذا الذي يقرأ القرآن لما مد يده اليه قبض بيده اليمنى عضده الايسر يعني كان يقول له لا لا أرد ولا رد عليه السمر في القراءه وقبض بيده اليمنى عضده الايسر و ولم يرد عليه السلام ولم يصافحه ثم قام هذا الذي كان يقرأ القرآن مغضبا وبصوت عالي في المسجد يقول الذي يقرأ القرآن لا يسلم عليه ولا يجوز أن يسلم عليه وصار يرفع صوته بهذا فكتبوا جماعة المسجد إلى الإفتة بهذا وكتبوا فتوى بأن أن من يقرأ القرآن يجوز أن, أن يسلم عليه ولا حرج في ذلك وإذا سلم عليه يرد السلام يوقف القراءه ويرد السلام نعم فذلك القاء السلام على من يقضي الحاجة الذي يقضي الحاجة لا يلقى عليه السلام وإذا القي عليه السلام يعمل بما جاء في السنة ينتظر حتى يقضي حاجته ثم يتوضا ثم يسلم وفي مثل هذه الحال قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سلم عليه قال كلاما معناه ما, ما أحببت أن أذكر الله إلا وأنا طاهرا فأخر رد السلام عليه الصلاة والسلام إلى أن توضى ليس فقط إلى أن فرغ من قضاء الحاجة فالذي في مكان قضاء الحاجة ويقضي حاجته لا يلقى عليه السلام في تلك الحال وإذا فرض أنه ألقي عليه السلام فإنه ينتظر حتى يقضي حاجته وينتظر أيضا حتى يتوضا ثم يرد السلام بعد ذلك يقول وعليكم السلام نعم يقول من كان يستمع إلى الخطبة عليه السلام وأراد المسلم أن يصافحه هل يمتنع عن المصافحه ال الذي يظهر أنه لا يمتنع يعني إذا, إذا أراد أن يصافحه مد يده إليه يمد يده إليه مثل ما أيضا شرط إلى يسير يشير إشارة برد السلام إذا ألقى السلام وإلا الأصل أن أن الذين في خطبة الجمعة في شغل فلا يلقى السلام لكن إذا القي السلام يرد إشارة وإذا مد يده للمصافحة لا بأس بأن يمد يده له لا لا أن يتكلم معه لا حتى بالسلام لا يقول عليكم السلام ولا يقول حيات الله ولا أي شيء وإنما يعطي يده وهو منصة للإمام جامع قلبه لسماع الخطبة والإفادة منها نعم يقول مجموعة من الزوار يلبسون قبعة مكتوب عليها فداك يا رسول الله هل هذه الجملة صحيحة وحكم اللبس التفديه مرة يعني مرة معنى باب عند المصنف رحمه الله في التفديه للرسول عليه الصلاة والسلام بالأبوين أو التفديه بالنفس أو يقول فداك ابي وأمي أو فداك نفسي ولكن حقيقة أيها الإخوة لا ينبغي أن تتحول هذه المعاني إلى مجرد شعارات إلى مجرد شعارات وأشياء تلصق و كلمات تعلق وأشياء توضع على الألبسة وتلصق بالسيارات وتصبح شعارات وهذه لم تكن هذه الطريقة لم تكن معروفة عند المسلمين الذي كان معروفا عند المسلمين وفي الصدر الأول أنه فعلا يعرف قدر الرسول عليه الصلاة والسلام ويعرف حقيقة التفدية للرسول عليه الصلاة والسلام بالانتصار لدينه و. السير على منهاجه لكن الآن تجد الكلمة مثلا منصق على اللباس أو موضوعه على القبعة ولكن الشخص نفسه مفرط في الانتصار للرسول عليه الصلاة والسلام ولو على الأقل في شخصه هو باتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه والاهتداء بهديه صلوات الله وسلامه عليه ولهذا مثل هذه الشعارات لم تكن ورفع مثل هذه الأمور مجردة لم تكن معروفة بين السلف الصالح رحمهم الله وإنما هي وجدت في أزمنة متأخرة والذي ينبغي هو حقيقة الانتصار للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولدينه وذلك باتباع شرعه ولزوم نهجه والاقتداء بسنته صلوات الله وسلامه عليه والبعد عما حذر منه ونهى عن صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا سبحانك الله وحمدك اشهدوا اللهم لا تستغفر